دموع أبي بكر مكلفة أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله يعبد الله كأنه يراه فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول فابتنا مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبنائهم. يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه فقالوا يا ابن الدغنة إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاءً لا يبكيه أحد فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا فمره فليكف عنا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأَتَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتُكَ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ طُغَاةُ قُرَيْشٍ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ يَلْتَزِمُونَ الْعَهْدَ لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم لم يرد عليهم ابن الدغنة كان قلبه مع الصديق وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب ولما فتح له رحب به أبو بكر جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج وكأنه يقول لأبي بكر إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم وكأنه يقول ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما يصفونه بالكاذب والساحر وهم الذين لقبوه طوال أربعين عاما بالأمين وشهدوا كلهم في مكان واحد. أنهم ما جربوا عليه كذبا هواجس أرغمة ابن الدغنة على أن يقول يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له قال أبو بكر إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم يا معشر قريش إن أبا بكر قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم عندهم فتحت أبواب البطش على الصديق من جديد